الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة بسم ا ل ل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم دوحة وارفة الضلال وهي مدرسة للقيم والأخلاق ومع الله نبينا الله الظلال الحبيب لله على آله صلى عليه للقيم مدرسة سيرة وفي رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقف على خلق من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ظ ي م ة ا ل ن ب ي ل ة نقف على زهده صلى الله عليه وسلم الزهد عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زهد حقيقي ليس فيه تكلف فالزهد الحقيقي أ ن تجري الدنيا في يدك و أ ن ل ا تكون في قلبك بل ح ق ي ق ة الزهد أن تملك الدنيا لا أن تملكك ولذلك الزهد عند أولنها الدنيا عند زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الهوى طوبى لمن الزهدان الزهد نقف مع نماذجه وصوره في نبينا تملك تملكك وإشراقاته مع وسلم لا ولذلك الزهد الهوى له الزهد الذي صلى الله عليه صار هذا حياة زهد وزهد في في طوبى هو سوف وصوره ظهر محمد بعد المسيح ب خ م س م ئ ة وسبعين س ن ة وكانت وظيفته ترقية ق ع و ل اول ل ل ب بإشرابها ش ر ا أ ص الأولية للأخلاق الفاضلة وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وبحياة بعد هذه الحياة المستر سينكس الأمريكي في كتابه ديانة العرب إلى بإله وأول سينكس في بعد هذه صور زهده صلى الله عليه و سلم أ ن الله خيره بين أ ن يكون ملكا نبيا وبين أ ن يكون عبدا نبيا فاختار أ ن يكون عبد النبي أ م ا و إ ن ه لو اختار أ ن يكون ملك النبي كان هذا نقصا في حقه فقد كان قبله من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل من كانوا ملوكا ولكنه أ ب ى طبيعته وتكوينه ونفسه ق ا ئ م ة على الزهد عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ب ح ق ي ق ة الدنيا إ ن الدنيا ح ل و ة خضره و إ ن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ف إ ن أ و ل ف ت ن ة بني إ س ر ا ئ ي ل كانت في النساء علمنا ح ق ي ق ة الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها ج ر ع ة ماء هذا في إ ط ا ر إ ر س ا ء دعائم الزهد من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ظ ر ي ة أ م ا في ممارسته فستعجبون لزهده فهو الذي يقول اللهم اجعل قوت آ ل محمد كفافا نعم يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا بالله أ ي زهد هذا إ ذ ا كان البخاري رحمه الله تعالى يروي في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ما أ ك ل وما جلس على خوان الخوان ص ي ن ي ة ما ب ي أ ك ل في ص ي ن ي ة ب ي أ ك ل أ ك ل بسيط وهكذا هذه هي ح ق ي ق ة الزهد يقول أ ص ح ا ب ه رضي الله تعالى عنهم قالوا ولقد ر أ ي ت ن ي أ ر ى النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يتلوى بطنه من الجوع ما يجد أ و لا يجد دقل التمر يسد به ج و ع حتى التمر ا ل ر د ي ما كان يجده هذا أ ك ل ه كان ي أ ك ل أ ك ل التقشف ولكنه ما منع أ ص ح ا ب ه ذلك ل أ ن ه زهد متوازن فقد جاء في البخاري أ ي ض ا أ ن ه كان يحب العسل والحلواء طبعا في ناس بيضحكوا يقول لك المؤمن حلوي ما في كلام زيدا لكن ورد أ ن ه كان بيحب الحلواء لكن ما كان ب يجعل الطعام ع ن د ه هاجس يتحكر له ويضيع له يوم كامل ويقول لك أنا عندي صداع ل أ ن ه ا ل أ ك ل اللي ج ي ب ه معه ب ع د ه جبنه والشاي يقول لك أ ه م ح ا ج ة ما كان بيهتم بالحاجات دي رسالته لا تسمح له طبيعته حركته روحه مسؤولياته لا تسمح له بذلك كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زاهدا ً كان وهذا فيه تطمين للناس يقول صلى الله عليه وسلم وهذا من زهده اللهم أ ح ي ن ي مسكينا ً و أ م ت ن ي مسكينا ً و ح ش ر ن ي في ز م ر ة المساكين وكان يقول الفقر أ س ر ع إ ل ى من يحبني من السيل إ ل ى منتهاه يعني أ ي زول يحب ر س ل ا ل ب يكون الفقر قريب جدا منه وكل ذلك من باب أ ن يطمئن اصحابه شوف ده في إ ط ا ر ا ل أ ك ل في إ ط ا ر ا ل ه ي ئ ة يا ا ل سلام كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير على جنبه فيقول له عمر ك س ر وقيصر يتقلبان على الحرير و أ ن ت تنام على الحصير قال أ ش ك في يا ابن الخطاب يعني إ ل ا أ ب ق ي ك د ه قال إ ن م ا أ ن ا والدنيا كراكب استظل تحت ظل ش ج ر ة ثم راح وتركها والله زهد زي ما قلت لك زهد زول عنده ه ل ق ا لكن أ ب ى عرضوا عليه أ ب ى عرضت عليه الجبال أ ن تحول ذهب ابى أ ر ا د أ ن يعيش هكذا ا م ت ق ش ف ا وهذا من أ س ب ا ب نجاح دعوته ل أ ن ه كان قريبا من البسطاء كان قريبا من الناس لا يحسون أ ن ه بينهم وبينه فارقاء صلى الله عليه وسلم أ ن ق ل ك م إ ل ى شيء عجيب آ خ ر يوم في ح ي ا ة الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول ع ا ئ ش ة في ا ل ل ي ل ة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها لم أ ج د زيتا اضيء به مصباحي فاستعرت الزيت من جارتي يا سلام عجيب لكن الكلام يعني بكر صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و سيتوفى ل م ح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ي ن ت ق ل للرفيق ا ل أ ع ل ى ما عنده زيت شحدت جارته قلت لها دين حب الزيت نخد في الفانوزه شيء عجيب قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي شيء ي أ ك ل ه ذو كبد إ ل ا شطر ش ع ي ر ة في رفي الرفه ا ل و ا ح د ة شطر ش ع ي ر ة يا سلام مات ودرعه م ر ه و ن ة عند يهودي بالله بالله زهد كيف مدرسه ا والله زهد عجيب زهده صلى الله عليه وسلم عظيم يعني لو ت أ م ل ت حياته كان يركب الحمار و يردف الغلام زهدا ما كان يحب أ ن يميز على أ ص ح ا ب ه زهدا كان زاهدا في ا ل أ ل ق ا ب لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى ابن مريم إ ن م ا أ ن ا عبد كان زاهدا في ا ل أ ل ق ا ب وهذا هو الزهد الحقيقي الزهد عند أ و ل ن ه ا زهدان زهد عن الدنيا و زهد في الهوى طوبى لمن أ ط ح ى له الزهدان ماذا يقول المادحون وما ع س ا أ ن تجمع الكتاب من معناك صلى الله عليك يا علم الهدى ما ش ت ق م ش ت ا ق إلى مشتاق ث و ا يعني طعنت عند و الى ش و ك ليه ل ي ا ن مثواكا ق اذا الذين لعبت بهم الدنيا وغرتهم المظاهر نبيكم أ ك ر م الخلق و أ ف ض ل الرسل و أ ب ر ك من و ط أ الثرى كان ينام على الحصير هذا أ ح ي ا ن ا ً أ م ا فراشه الدائم من أ د م جلد حشوه ليف لكن والله زهد ر س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى الذين داست عليهم ا ل ح ي ا ة إ ل ى أ ص ح ا ب ا ل م ع ا ن ا ة إ ل ى البائسين إ ل ى الذين يتقلبون في الفقر أ ق و ل لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س و ة ح س ن ة تسلو بذلك وعلموا ا أ ن ا ل ح ي ا ة لو كانت لها ق ي م ة لتقلب نبينا صلى الله عليه وسلم في نعيمها ولا ت خ ل ج ن ة بعد ذلك لكنه آ ث ر أ ن يكون زاهدا ولا تنسو ان أ تصلوا معي على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك و أ ن ع ي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم